بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعباد وحصل عدة واتق الله ربكم لا تصرجون من What do them.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 wa yattaqillaha Yeah. Uh... What is? one man sayyidallahu bawanna asriru sirra I <laughs> Find out for What? Oh. Oh. I awesome.